بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين من ما do mm -hmm. زیبا yes, بأي أمان يربك ما كان زبال في na no f_ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مودعك <متكين> إلى على كورك بق. ياي يا عزيز، يا عزيز، يا يا ان شاء الله انا عايز كده يا باشا كده يا عم الله الله الله الله يرضى عليك الله اكبر ذا طرا ما في الله عين B mm -hmm. النبي يحضر شر المرض لما تعب وبيض يبارك في القدر عند ربنا الجو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله یا کینا علی القصص دکوائل غابین و ম Gracias, علينا عليكم <تصفيق> متاكين هو جنة الجنة يا رائعي في طيب تعلق. طيب تعلق. طيب تعلق تعلق تعلق لم فَذَلَهُ وَعَالَا جَا الله, بالله الله, الله بالله ما فيش حاجه ما فيش كأنه من يأخذ وأنه جاء فبأي آخر Amen. Hey. والله <سؤة> <سؤال> امید مونم مونم We بی <تصفيق> یگین تو فَبِأَيِّ <تصفيق> I'll oh, take you. ربك يجعلك <تصفيق> وعليك جراثيم الله الله أكبر الله الله الله تبارك تبارك مربك <تباركت> في الجلال والكلام صدق الله